عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. في صورة وجود الإساعات على عين المكان، فلا ضرورة للتوقف ومضايقتهم، بل يستحسن المرور بحذر وعدم تعطيل الجوالان بمكان الحادث.